بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك فشل لربك إن أعطيناك الكنزا فأنزل لربك وامح إن ذاك هو الأبتق بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان dashani akawwal abta